المساله الثالثه والثلاثون اذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد ايهما شاء ويجوز التبريغ في المسائل واذا كان احدهما ارجح من الاخر في أو او الورع او نحو ذلك الزوج مثلًا أو الصيد، والأولى بل الأحراط اختياره. تكلمنا فيما سبق عن الشرق الأول من هذه المسائل، على وهو تقليد أيهما شاء، أصل التحية بين المجتهدين المتساويين تكلمنا عن وعن فتوى المشهور بالتخيير وعن فتوى سيدنا الخوري بن اسس عفو بالعملي بالاحتياط الجزء الثاني او الشق الثاني من المساله جواز التبعير بينهما طبعا على كل قلب إذا اخترنا القول بالتخيير وأن المقلد مخير بين المجتهدين المتساويين فهل يجوز التبعير بمعنى أنه يبعر في مسائل سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو انه لا إذا اختار أحدهم مبعد يحفره في الرجوع للأخار إذا قلنا للتخيير بينهما فهل التخيير بينهما ابتدائي يحق له الاختيار في ابتدائي اما بعد أن يختار أحدهما لا يحق له الأخذ المحاقة أم أن التخيير شمولي واستمراري فهو مخير في كل باب وفي كل مسألة في الرجوع إلى هذا أو هذا والتخيير الشمولي استمراري والمعبر عنه بالتدرير طبعا إذا كان المجتهدان متحدين في الفتوى لا اشهر اكتبت إذا كان متوافقين في الفتوى هو لا اشهر اكتبت وصفت له الأخذ من هذا والأخذ من هذا مجبار أنه مجوافقان في الفتوى أو على الأقل لم يعلن اختلافهما سواء اُحرِز اتفاقهما في الفتوى أو أنه لم يعلن اختلافهما في الفتوى حينئذ لا مانع من التدريب لا مشكله ويجوز له الأخذ من هذا والأخذ من هذا بل حتى في العمل الواحد في صلاة واحدة يجوز له تقليل واحد منهما في بعض مسائلها وتقليد الآخر في المسائل المخرى في العمل الواحد يجوز له أيضا التبعير هذا لا, لا اشتغل إنما الكلام فيما إذا كان مختلفين للفترة مشتجدان مش متساويان منهم وخالفان للفترة هنا هل يجوز التبعير أم لا يجوز التبعير مقتضى اطلاق الادله فإنهم حجتي عليكم فاما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواد حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجه الله او قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون او امثال ذلك من الاطلاقات والمسلمين انه يجوز له أن يأخذ من هذا ومن هذا في كل مساء وفي كل باب فإن الجميع حجته، والجميع راوي للحديث، والجميع من أهل الذئب. مقتضى الإطلاقات جواز التريل، مقتضى السيرة العقلائية أيضا جواز التريل. فإن العقلاء قام بنابهم، وقامت سيرتهم على الأخذ من أهل الخبراء في كل باب وفي كل مسألة، وإن كانوا مثلا مختلفين. وناد. التبعيض في العمل الواحد مش اذا كان مخطيتين في الفتوى فما اذا كان احدهما يفتي بعدم وجود السوره والاخر يفتي الوجوب وكان احدهما يكتفي بالتسبيحات الأربع في المره الواحده والاخر فصلى صلاه واحده جمع فيها بين الفتويين لم يات بالسوره بناء على فتوى احدهما واختفى بمره واحده التسبيحات الاربعه بناء على فتوى اخر فهنا هل يصح هذا التبعيض في المساله الواحده يعني في الصلاه الواحده في العمل الواحد هل يصح التبعيض ام لا يقول لا يصح التبعيض هنا في هذا العمل الواحد لماذا لا يصح التبعيض لأنه لا دليل عنده على صحة هذا العمل عمل واحد لم يأتي فيه بالسورة بناء على أفضل واكتفى بمره واحدة في التسبيحات الأربع بناء على أفضل آخر في هذا العمل الواحد لا دليل عنده على الصحة ما هو دليله على صحة هذا العمل؟ وإن كان دليله على صحة هذا العمل هو الواقع المفروض أنه لم ينكشف له الواقع وإنما هو متعبد بالفتاور المشهدين وليس الواقع ما نكشف حتى يأخذ دليل الصحة من الواقع وإن كان دليل الصحة فتوى أحد الإيمان فكل منه يحكم ببطلان صلاته هذا يحكم ببطلان صلاته لأنه لم يأتي بالسورة فهو يؤدي بوله بالسورة والاخر يحكم ببطلان الصلاه لانه يوجب ثلاث مرات في التسبيحات الأربع وهو لم يات الا بمره واحده فكلاهما يبقيان ببطلان صلاته فلا يمكن ان يستمر في صحه صلاته لا الى فتوى هذا ولا الى فتوى هذا بالنتيجه لم ينكشف له الواقع حتى يقرص صحه صلاته وفتوى كل منهما تحكم ببطلان صلاته فليس عنده دليل يحرز له صحتها في الصلاة ومع عدم وجود دليل يحرز صحة الصلاة مقتضى حكم العقل وجوب الإعادة الاشتغال اليقيني يقضي الفراغ اليقيني أنت لم تجزم بفراغ ذمتك جزمت باشتغال ذمتك بالصلاة ولكن لم تجزم بفراغ ذمتك مما اشتغلت به فمقتضى هذه القاعدة اشتغال اليقيني وجوب الإعادة إذا عدم جواز التبعيض في العمل الواحد باعتبار ان التبعيض في العمل الواحد بين المجتلفين المتساويين المختلفين في الفتوى مستلزم لعدم احراز صحه هذا العمل الواحد وما عدم احرازه فمقتضى القاعده وجوب العقده اذا نحن عندما نقول بجواز التبعيض انما نقول به في ماذا فيما لم يكن في عمل واحد عمل مرتب ارتباطي واحد يجوز التبعيد في هذا العمل ما التبعيد فإذا التبعيد له موردان المورد الأول ما إذا كان مشتهدين متساويين في الفتوى متفقين متساويين في العلم متفقين في الفتوى أو مختلفين في الفتوى لكن بشرط على التبرير في العمل الواحد. أو ما إذا كان أحدهما عالم في جانب والآخر عالم في جانب آخر. إذا كان أحدهما عالم في جانب العبادة والآخر عالم في جانب المعاملات، فيجوز التبرير بينهما بأن يرجع للعلم في كل جانب. هذا العلم في هذا الجانب يرجع. والتبريت في هذه الصورة الثانية هو بموجب وجود طريق العلم. نفس الأدلّة التي ذكرناها سابقا على وجود طريق العلم. توجب على هذا المقلد أن يقلد هذا الأعلم في هذا الباب ويقلد ذاك الأعلم في الباب الذي هو أعلم فيه هذا هو الشرط الثاني من المسألة الشرط الثالث من المسألة إذا كان أحدهما أرجح من الاخر إما في العدالة أو في الوراء أو في السورة أو ما يشهد أداله اشتوى الاستحباب عند صفحيها هو يقدم الأرجاح هذه المساله بين رايين الراي الاول هو راي سيدنا فوري كل أنه انه لا مجال للترجيح لا بالاوعيه ولا بالعادليه ولا بالعزليه كل هذه الأمور غير مرجحه لماذا لان عندنا صورتين الصوره الاولى هل يكونا متفقين في الفتوى؟ أصلاً يكونا مختلفين في الفتوى. إذا كانا متفقين في الفتوى، مجتهدان بتساويه متفقين في الفتوى، أو افترضوا بتساويه أعلى من غير متفقان في الفتوى، أو افترضوا أنه لم يحرز لا تساويهما ولا أعلى منهما، هل هو متفقان في الفتوى؟ إذا كان متفقين في الفتوى أو لم يعلم اختلافهما في الفتوى، سواء كان متساويين أو كان احدهما أعلى أو لم يخرج شيء من ذلك، يرون هما لم يعلم اختلافهما في الفتوى في هذا المورد هل الأورعية مرجحات أم ليست بمرجحات يقول سيدنا الخوي قدس السر مقتضى الإطلاقات حجة والإطلاقات تقول ترجع فيها الى أرواح حديثنا سواء كان هذا أعاق أو أورع أو أزهاد مقتضى الإطلاقات ان كل منهما حجة ولا ليس هناك ترجيح أيضاً مقتضى سيرة العقل فإن العقل يرجعون يرجع إلى هذه الثورات في ما هم خبيرون فيه وإن كان أحدهم قواع أو أذن أو أخر يرجع إلى أي واحد من هذه الثورات ولا يماطل بهذه المرجحات مقتضى الإطلاقان مقتضى السيرة عدم المبالغ وعدم الاعتماد على هذه المرجحات ولكن قد يستدل على الترجيح في هذه الصورة في صورة عدم العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى قد يستدل على الترجيح بالاورعيين بمقبول كرم المحكمين حيث قال عليه السلام في هذه المقولات الحكم ما حكم به اعدلهما واوضعهما واخطاهما واصدقهما في الحديث فذكر من مرجحات حكم احد الحاكمين على حكم الاخر أن الحاكم الأول أوراق موضعي الموجه وباعتبار أن الفتوى والحكم مناطهما واحد فإن الحكم أخذ طريقا لكشف الواقع وفتوى المشترق أيضا أخذت طريقا لكشف الواقع مناط الطريقية مشترك بينهما الحكم والفتوى كلاهما مشتركان في مناط الطريقية بما أن المناط واحد ويرجع حكم أحد الحاكمين على الآخر بمرجح الأورعية فإذا ترجع فجوة أحد الحاكمين على الآخر بمرجح الأورعية هذا الاستدلال بمقبولة عمر بن حمدلال أورد عليه سيدنا قربيس السرقور بأنه هذه المقبولة اولا واردة فيما إذا اختلف الحاكمة فأطلب <تصفيق> الحاكم عن حيث يسول قلبه كباحة قلبية ونحن كلامنا فيما لم يعلم الاحتلال فهل كلامنا الآن في صورة عدم العلم للأحتلال ومول كلام الرواية في صورة في للأحتلال فلا مجال لكسرية حكم صورتين الصورتين في المخرى لا مجال لقياس قابل فتوى على ذلك القضاء لذلك لأنه باب القضاء باب لا يحتمل الاحتياط مثلا لا الخصومات بعد فصل الخصومات ما مع الاحتياط تقول المتخاصمين احتاطوا فأنت لدى احتاط بمن تترك الارض التي تختصم فيها مع بكر وهو يحتاط بماذا اتيت اليك وياتيك بفصل الخصوم بعد احتياط موجه الاحتياط باب القضاء ليس بابا مناسبا للاحتياط باب القضاء باب اصل الخصومات ورفع للتزاحم بين المتخاصمين وليس بابا قابلا للاحتياج بما انه ليس بابا قابلا للاحتياج يمكن ان ناخذ فيه اي مرجع أن نصل الخصومات فلو اختلف الحاكمان وهما متساويان في الفضيله يمكن ان نرجح ما حليمه على الاخر بالاوعيه او العقليه او العاديه لماذا لانه باب اصل الخصومات فيجب ان تفصل باي نوع من انواع خاص ولو بالترجيح بالاورعيه والاعتدال ولكن في مقام الفتوى مقام الفتوى مقام ملائم لك فاذا اختلفا في الفتوى او اتفقا في الفتوى وهما مجتهدان متساويان او مجتهدان مختلفان يمكن للمكلف ان يترك هذا هذا يحتاج فلما سعي بالاحتياط بما ان باب التقليد وباب الاكتافات يمكن فيه الاحتياط كعينين لا ملزم لنا بان ناخذ به باي مرجحين بخلاف باب الخطاطه انه باب مصل للخصوم وراءه الاحتياط مضطرون الى ان ناخذ به باي مرجحين مرجحات بل لا مجال نتياس حينها هذا الكلام كله في صور عدم العد إذا في الفتوى أما إذا علمنا بأننا مجتهدان متساويان في الفرنة بأنهم مختلفان في الفتوى إذا كانوا مختلفين في الفتوى فهل ترجح الأوراق؟ هل تعرف كلمان؟ فصائد أوراق؟ أو الأعداد أو الأزهاد؟ أم لا أدل الترجيح؟ لا سوى قلعة المقام. ذهب من يقول بالترجيح ولو كان ترجيحاً سكلادياً بصاحب جعلون القديس سره ذهب من يقول بالترجيح الى دليلين الدليل الأول نفس الشيء ما كله الله فانها ترجح حكم أحد الحاكمين على الآخر بمرجح الأورعية والمفروض أن الحكم والفتوان مشتركان في مناطق واحد على ورمونات الطريقية فيسري أحكام أحدهما للآخار فكما يرجح حكم أحد الحاكمين على حكم الآخر يرجح الأرعية يرجح فتوى أحد المستهدين على الآخر يرجح الأرعيين أعود على هذا الاستبناء بغض النظر عما ما عليه سالما لأنه لا مجال للقياس باب الفتوى باب القضاء بغض النظر عن هذا لن نقول لان الرواية كانت الشكل الحكم ما حكى به أعدل أو رع أصدق أو قر مرجح هل الترجيح في الرؤية بالمجموعة أو بالجميع هل كل هل كل واحد مرجح مستقل أو أن المرجح مجموع هذه المجموعة إذا بأن المستفاد من الرواية أن يترجع بالمجموع إذا مرجع الأورعي لأعداد المهم اجتماع المجموع ومنها الأحقائية أن يكون أورع وأصدق وأعدل وأحقا لا بد أن تأصلوا بالمجموع مجرد الأورعية والأصدقية لا, لا بد من توفر المجموع إذا استمرنا من الرواية أن المرجع للمجموع لا للجميع يعني كل واحد واحد وان اذا قلتون بين الاثنين مرجج وان الاثنين كله واحد المرجج بالنتيجه يكون الاورعيان في صف الاقليه يعني يكون في علمه فلو كان احدهما افقى والثاني اورع من الافقى احدهما افقى غير اورع والثاني اورع من الافقى فمعنى ذلك انهما متساويان في المرجج وبالنتيجه على ضني يرجع الى غيرهما بينما هذه التي سنبدئ منها موضوعنا بالتفصيل من يقول بمرجح الاورعيه يقول بان الاورعيه مرجح في صوره عدم اعلميه في صوره عدم كون احدهما اعلم تكون الاورعيه مرجحه واما اذا كان احد واعلم او اقطع العين بينما مفاد هذه الروايه اذا قلنا بان المرجح هو الجميع للمجموع ان الاقطع هي في عرض واحد. فلو كان احدهما عنده ملاق الأبطئية والداخل عنده ملاق الأورعية إذن يتعادلان ويدساققا وجعلها. وهذا لا يلتزم به من يقول بمراجح الأورعية. طيلا بالنتيجة لا الاستدلال بالاستدلال عمر بن حمطل على التركيش للأورعية. الاستدلال الأمن. اصال الدوران الأمر بين التعين إما أن كلا منهما حجة أو أن الأوراق وحصوصك الحجات فيدور بين التعيين وهو حجية خصوص الأوراق وبين التخيير وهو حجية كليهما وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير في بالتخيير المقتبال أصل هو التعيين قدر المتأقن هو حجية متوى الأوراق حجته غيره مشكوك فيها ولكن هذا عدم المسجد الذي في مقام يكون الأمر بين يمكن ان في هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر على هذا يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن أن كل منهما هما حجة بعدين ي Bondقر الترجيح ترجيح الحجة على الحجتي الأخرى فرح اجتبالي كل منهما على الحجي يوم بعدين يجي الترجيح أما إذا قملك الأخصان هما حجيا وليس حجيا بعدين مجال الترجيح ترجيح إحدى الحجتين على الأخرى فرح وجودي حجتين وأما معشف يوجي الحجتين بعدين يجي مجال الترجيح إحنا نمنع الأساس. من الأساس إحنا نمنع؟ إحنا نقول مع اختلاف المجتهدين في البدوة لا يعلم حكية كل المنوعة. أصفر أساس الحكية ممعلوم. ليه؟ لماذا ذكرناه؟ ما عنه من أن الإطلاقات لا تشمل متعافلات. الكوالين المتعارضين أدا شو رأي الله في هذا؟ شمول المتعارضين، للفتويين المتعارضين لازم التعبد بالمتعارضين، تعبد المتعارضين خبيرة، خبيرة إن الشرع شرط أن يتعبدنا وأن يلزمنا بالعمل بقولين متعارضين، التعبد بالمتعارضين خبيرة، فيا ما اطلاقات أدلة الحجية لا تشمل الفتوين متعارضين. فإذا لا تشمل الفتوين متعارض، أصل الحجية ما تمت لمها. أصل الحجية ما الترجيح إحداها مع ترجيح إحداها مع الأخرى، فرغم بود أصل الحجية اليوم، باعتبار نتسق بهذا الأصل دوران الامر بين التعيين والتغيير فرح ثبوت اصل الحجية لنمنع قصر ثبوت الحجية نعم منعه بأنه ادله لذيش من فتوين متعارضين واضح؟ إذن حين إذن إذا كان اصل الحجية ما ثبت أمام لا مجال حين إذن إن للعمل يبقى إجلال فتوين متعرضين. ما أقدر أعمل بكي هنا لانه اصل الحجيه مات بدلهما حين اذن ارجع واقول علقت بوجود تكاليف واقعيه بين هاتين الفتوين مقتضى من جزية العلم الإجمالي العمل <تصفيق> لاحظ القولين ولا مجال لا للتخريب ولا للتعيش بنظره ولا الى هذه الفتوات ولكن ذكرنا انس بانه نقطة الخلاف او سر الخلاف بين سيدنا قدس الرب وبين مشهور الفقهاء الذين يقولون بجواز التحيل وبجواز التبعيد وان المرجحات مرجحات ولو كانت مرجحات استحبابيه سر الخلاف ونكته الخلاف بها هل ان اطلاقات الادله تشمل الفتويين المتعارضين او لا تشمعين هو يقول ما تشمل لان جمهور الادلة الفتوية المتعارضين مع ما انت عبر المتعارضين ما شو يقول تشمل تشمل لانه اما معنى نفجية هو فقط بالمعذرية دون المنجزية كما جمعنا هامس ولا تعارضين مع المعذرين وإما لأن شمول الأدلة لهما لا تعني العمل بالمتعارضين كل منهما حجية وما أردت أنا أعمل مجموعة معك تقول لي تعامل المتعارضة ما أردت أنا قلت كل منهما حجية أنا قلت اخرى عبارة مفاد الأدلة حجية الجميع لا حجية المجموعة لو كان مفاد الأدلة حجية المجموعة متعارضات، كيف أعمل بهم معا؟ لا المتعارضة وتعب المتعارضة وتعب المتعارضة. بهما معاً؟ لا يمكن، يجب من نضع التحضر المتعارضة والتحضر المتعارضة الطريق ليس مفاد الأدلة الحجية المجموع عن العمل بهما معاً مفاد الادله حجية الجميع، يعني هذا حجة في نفسه وهذا حجة في نفسه لازم حجية كل منهما في نفسه حكم العاقب بالتغيير أنه خير بينهم. فلا يؤدي شمول الحجية لهما الى العرب المتعرضين. لا يؤدي الى العرب المتعرضين. ظامر الأذلة أن كل منهما حجتت في نفسه. لأن مجموعهما لو ده أولا إنه مجموعهما حجية. ولا بالإشكال لازم الشمور التعرض والتعرض والتعرض ظاير الأدلة الحجية كمحفر الحجية الاستغراقية مو الحجية مجموعية كل منهما حجية معنى حجية كل منهما في نفسه هو أن العقل يحكم بالتخير بينهما ومع حكم العقل بالتخير بينهما فلا يؤدي الشمول إلى التعبير المتعارضة في قانون هذا السرع إذا كان هذا هذا منهما في هذا البيض تبدا بالحجيج تبدا أصل تقول لنا اذا تبدا بالحجيج تقول نقول نقول من المقاومه نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا في نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نفسنا نقول نقول نقول نقول نقول في سلوكه هي اورا اجل مره في سجده اذا يكتن موال بالشروه افتن موال بالتقار اور و تعالى ورع في فتوى وا في الفتوى بمعنى المعنى الاول ان لا يفتي بما يخالف المشهور على نوع من مراع في الفتوى ان لا يفتي بما يخالف مشهور الفقراء. أو أن لا يكتفي في موارد الشبهات فيها مثلا شبهة كذا وكذا لا احتاج هذا نوع من الورع. هذا لا نمصد الوحيد المعنى الثاني أن يكون فحصه وكتبقه أكثر من هيدا أو رعي وبمعنى هذا بمعنى أنه يبذل أقصى طاقته في سبيل الوصول إلى الأفواق معنى رعي أورعية في مقام البدوى بمعنى أنه محصه وتدفعه للمدارك وللأدلة ولمختلف الاحتمالات في البدوى من فرقبه هذه الأورعية بمعنى أنه مرجح ومرجح وجوبي مورجح إذا كان مجتهدين متساوين مختلفين في الفتوى أحدهم ما أورع في مقام الفتوى بهذا المعنى يجب تفتيله لذلك لماذا؟ لأنه حجية فتوى المشتهد من أي فتوات طريقية فتوى المشتهد فيها لا موضوعية لها فتوى المشتهد في دلالة طريقا إلى الواقع حجية فتوى المجتهد بمعنى الطريقية لا بمعنى المروعين فكلما كانت طريقية إحدى الفتوين أقوى من طريقية الهراء كانت الزنب العمال طريقية إحدى الفتوين أقوى من طريقية الهراء بما أن حجية جيت الفتوى مقبوضة على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعيين إذا كلما كانت طريقية إحداثهما أقوى من الأخرى لزم العمل من أقوى الطريقين لذلك إذا كان حجم أورع في مقام الفتوى في وأكثر فتبعاً وفحصاً للمدارك المدارك وأكثر عنايتاً كان يشكل بأن طريقية الفتوى للواقع أقوى من طريقية الفتوى الأخرى ولذلك يقول هناك هذه المسألة يقول في مقام تعارض البينات نفس المساله في مقام التعارض البينات في تشخيص الاجتهاد او في تشخيص العداله او في تشخيص الاعلاميه او في اي مقام في مقام تعارض البينات المشهور يقول بالتساقط والرجوع الى مثلا امور اخرى كما نعمل معاشوها هو يقول بترجيح البينات اقوى طريقيه in het wachten de